وَكَمْ مِنْ قَضِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَسُنَا بَيَاتَ بَيَاتٌ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ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 فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَنْثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن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 قال فبما أغويني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حظ زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَم يُنَزِّل بِهِ سُلْطَانَ وَأَن تَقُولُ وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يا بني آدم إنما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون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 فاليوم ننساهم كما نسولقأ يومهم هذا كما نسولقأ يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فاصلله على علم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 فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سِتَّةِ أيام في سِتَّةِ ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل نهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقبلت سحبا في قال سقناه لبلد ميت لبلد ميت فأنزل به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خمث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله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 سمعتموها أنتم وأباؤكم ما نزل ما نزل الله بها من سلطان فانتظرو إني معكم من المنتظرين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 فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحَهُمْ أُرْسِلُهُمْ مِن رَبِّكَ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنِينَ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 ولكن لا تحبون الناصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطارنا عليهم مطرًا، فاظر كيف كان عاقبة المدرمين، وإلى مدي أن أخاهم شعبة.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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به من امن به وتبغونها عوجا وَكُرُنْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ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 لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قُذِفْتُمْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنِ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا فيه قضية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراع إلى علهم ثم بدلا ما كان السيئة الحسنة حتى عفوه وقالوا وقالوا قد مسأبأنا الضراو السلاو فأخذناهم فأخذناهم بقتتهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون افا امن اهل القرى ان يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا وهم يلعبون مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وألم يهذل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد أهلها؟ ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما, وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم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 إن هذا لمكر ما في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع أيديكم وأضلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين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 وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْهُمُ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا وَإِنْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَن معه ألا إنما طائروا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بِهَا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والضفادع ودم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَدَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا فِي الْيَمِ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يكفون، فأتوا على قوم يكفون على أصنام لهم.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 فتمّ ميقاط ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاطِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ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 قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيَهِمْ عِجْلاً جَسَدَ لَهُ خُلَاضٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يضحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 قال بن أم إن القوم استضعفوني استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بيا الأعداء فلا تشمث بيا الأعداء ولا تجعل مع القوم الظالمين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 قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فثنتك تضل بها من تشاء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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي النبي الأمي وَكَلِمَاتِهِ يؤمن بالله وكلماته والتابع لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم مُثْنَتَي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استثقاه قومه أَنِ اضرب بعصاك الحجر فَمَبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنُوزٌ مِّنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى عرض هذا الأدنى ويقولون سيُفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذه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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن وظن أنه واقع بهم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 وَأَذْنَبَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث إن تحمل عليه الهث أو تتركه يلهاذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا القصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ما يهدي الله فهو المهتدي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 وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا ثم به فلما أثقل الدعوة الله ربهما لئن آتينا صالحا لناكون لناكونا من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا